أو التي إلا نحو وكنت إلا إلا نحو إلا نحو وكنت غمست وكنت غمست نعم محمد هذا الموضع الثالث الذي ينصب فيه المضارع بان مضمره وجوبا لان المصنف رحمه الله شرع في ذكري المواضع التي ينصب فيها المضارع بعد ان وجوبا بعد ان مضمره وجوبا الموضع الثالث بعد او نصب المضارع نصب المضارع بان أن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا إذن أو بمعنى إلى أو أو بمعنى إلا المثال الذي مثل به في او التي بمعنى إلا قال نحو وكنت فكذا لا أستسلن الصعب أه مصر إذن لا أستسلن الصعب الصعبة أو أدرك المنى أو أدرك المنى ده أستسهيل الصعبة إذن أو التي بمعنى <تصفيق> إلى ما ضابط او التي بمعنى الى كيف نعرف ان هذه او تكون بمعنى الى الى الى اي تفيد الغايه تفيد الغايه ضابطها ان يكون ما قبلها ان يكون ما قبلها ياتي شيئا او يتحقق شيئا فشيئا يتحقق شيئا فشيئا لا استسهلنا الصعبة أو أدرك الملل ما قبل أو أو استسهلنا استسهال الصعب هل يأتي فجأة؟ انظر هو ظاهر أنه يأتي ماذا شيئا فشيئا لأن فيه طلب سين لا استسهل أي أطلب سهولة الصعب أبحث عن سهولة الصعب هذا يتحقق ماذا شيئا فشيئا لا استسهلنا الصعبة أو إذن أو هو له معنى ماذا؟ That يعني هو يطلب the ease واضح، the difficulty يدرك it clear? Until يدرك takes the money Until he takes the money It is difficult to take the money That means, until he takes the money Let's say here Or A word with a meaning أدرك فعل المضارع منصوب لماذا منصوب بأن ما حال أن مضمرة قلها مضمرة وجوبا بعدة التي بمعنى أنا أجبت است أنت ما أنا إلى وكأنني ها إذن أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجبة بعد أول التي بمعنى إلى ونصب فتح الظاهر على آخره الفاعل أين هو وستير وجبة أو جبازة أدرك أنا وجوبا أحسن فعل فاعل مستتر وجوبا تقديره انا والمفعول به المنى مفعول به منصوب ونصبه نصبه غير ضار حتى الكتابه تبدا مد... حتى القلم لم يكتب لانها مقدره ها وفتحه ها ونصبه فتحه مقدره على على الألف نعم منع من الظهور التعذر هكذا واضح لا أستسنن صعب أو أدرك المنا أي إلى ان أدرك المنا ها من يعطي مثال أطلب العلم لا أطلبن العلم هم أو او طلب العلم يتيقئ او لا او ياتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا لا طلبنا العلم او او اموت أموتنا اموت او اموت ليس كذلك او اموت أي الى ان الى ان اموت كما قال السلف من من الى هايله من المحبره الى المقبره هذا مثال زيد زيل النظر <تقضيني> أو أو تقضيني أو تقضيني المعنى غير تقضيني كيف تقضيني هل قضى يتعدى تعدى لوحده حتى تقول تقضيني ضربة تضربني لكن تقضية لي تقضية لي أو تقضية على يتعدى بحرف الجر يتعدى بنفسه قضاء إلا إذا كان بمعنى الآخر لكن بهذا المعنى لا فقضاهن سبع سماوات أو التي بمعنى إلا أو هذه is التي or هنا تكتبون تكتبون you التي بمعنى or which means? To. Or which means only? Or which ما عندكم كتب متى كيف ما هو ضابطها مثال ماذا قال المصنف ها نحو وكنت اذا غمست غمست قنات قوم يا صارت كعوبها أو. او عندنا او واحده هنا وهي هذه او تستقيما لا شك انها هي المراده لا شك انها هي المراده او تستقيما ها وكنت اذا غمست قناه قوم كسرت كعوبها او تستقيما كعوبها هل يمكن ان تكون او هنا بمعنى الا وكنت إذا غمزت قنات قوم كسرت كعوبها أو إلى أن تستقيم هل يصح هذا المعنى هل تكون الاستقامة غاية للكسر ها يعني هل يكسرها هل يكسرها حتى تستقيم لا يصح المعنى إذن هنا تكون بمعنى إلا انظر المعنى ها كسرت كعوبها الا ان تستقيما فلا اكسر كعوبها هذا ما صحيح او لا الا ان تستقيم فاذا استقامت لا اكسر كعوبها مفهوم إذن هنا او التي بمعنى الا تكون بمعنى الا اذا لم يصح كونها بمعنى إلا اذا لم تكن بمعنى الا تكون بمعنى الا اذا لم تحل الا في محلها تكون ماذا بمعنى الا وكنت إذا غمست قناة قوم إذا غمست قناة قوم قناة قوم ما معنى قناة قوم لا شك أنكم طلعتم على البيت ولقيتم شرحه وإعرابه آه. فشرح قطر الندم متوفر لديكم والحمد لله أم أن كتبا موضوعة في البيت لا أدري أين هي نشتريها في بحماس في الدروس الأولى ثم لا ندري أين هي لأنني رأيت هذه الكتب في بداية الأمر لما كان جمعكم كثيرا ها كنتم متحمسين ها ماذا عندك قالت قوم يا أيها القارئ الكتابه لم تجدها بعد نعم أراد الرمح وكنت إذا غمزت قنات قوم كسرت كعوبها أو تستقيما أو بمعنى إلا تستقيما نقول في المضارع منصب بان مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا واضح ونصبه فتح الظاهر على آخر والآلفولي هل إشباع أو إطلاق واضح الآن أمثلة من يطلع أمثلة ها أمثلة طبعًا سنعم المعنى ظاهر أو تكون بمعنى هو قال صاحبكم لا لا أقتلنا هو أو Or he ها؟ asleep. So, this is the meaning of Allah or the other? Allah. So, what does the meaning of Allah? He is not the meaning of Allah until he is asleep. Huh? So بمعنى ماذا؟ that لا Except, I don't have يسلم. لا except to give him a gift. I don't have a gift. But if بمعنى give him a gift, I don't have a gift. Do you understand? So here, or in the meaning? بعد القاتل. جميل واصل مثال اخر لا ارقد لا ارقد او احفظه لا ارقد او احفظ الدرس لا ارقد الا ان احفظ الدرس او نقول لا ارقد الى ان احفظ الدرس اين بمعنى ماذا تابع اولا ننظر في ضابط اول قلنا ضابط اول بمعنى الى ان يكون ما قبلها ها يتحقق شيئا فشيئا لا ارقد هذا نفي فهم هذا النفي هل يتحقق شيئا فشيئا واضح لكن لو قلت المعنى فيه ركاكه لو قلت لاسهرن لاسهرن او احفظ الدرس هذا أليق لان الصهر ياتي شيئا فشيئا لا يمكن تسهر الليل وانت في لحظه واحده لابد ان يتحقق صار طول الليل واضح فتقول لاسهرن او احفظ الدرس الى أصهرنا الى ان احفظ الدرس اتوقف عن واضح هذا احسن كذلك يكفي ننتقل حتى انهي الدرس اليوم نخرج من المواصل اليوم باذن الله اذا بقى, بقي وقت نرجع له في نعم بعد هذا ماذا قال وبعد فاء السببية. فا السببيه اذن هذا الموضع الرابع الرابع بعد فاء السببيه فاء السببيه ما معنى فاء السببيه الفاء معناها حرف الفاء السببية سبب ماذا عندنا قبل فاء وبعد فاء عندنا قبل الفاء وبعد الفاء ها هم تبي التعليم هم نأ السببية فاء السببية هم مثال ذلك من يعطينا مثال حتى ربما يتضح المقال ها لا, لا لا نريد نريد ان نعرف معنى السببيه اولا ثم ننظر في شروط إضماري ان بعد فاء السببيه ها ننظر لو قلت لك دارنا زيد عمرا فصرعه ضرب زيد عمرا فصرعه صرعه سببه ماذا سببه هذا الظرب ما بعدها متسبب أما قبل أو هذا سبب في هذا فالسببية ما قبلها سبب فيما بعدها واضحه واضحه جدا يكون ما قبل الفاء سبب في حصول او في الواقع بعد بعد الفاء الان ناتي الى الشروط ماذا قال المصنف بالضبط اعطني المثال المثل قال وبعد فاء السببيه او واو المعيه ذكر الرابع والخامس معا ذكر الضابط الرابع والخامس معا أي الموضع الرابع والخامس معا اللذين ماذا تنصب بعدهما ان ينصب الفعل المضارع بعدهما بان مضمره وجوبا قال مسبوقتين اي الفاء والواو مسبوقتين بنفي محض او طلب بالفعل مفهوم؟ إذن نحو ولا يقضى عليه فيموت. بعد فاء السببية، يو... وما ووو المعيه إذن قال مسبوقتين. إذن لا بد من من من من, من؟ شرط أو شرطان أو ش شرط أو ثلاثة. شرطان ما هما؟ نفي المحض أو طلب. آه. هذا يمكن أن يكون شرطاً واحداً نعم يمكن أن يكون شرطاً واحداً إذا كان شرطاً فقط لا بد من شروط أو شرطان شروط أو شرطان الشرط الأول الشرط الأول أن تكون الفاء سببية واضح؟ أن تكون الفاء وان كان حقيقه تحسين حاصل لاننا قلنا الموضع بعد فاء السببيه فهذه أو هذان مذكوران شرطان للموضع الذي ذكرناه يعني اذا لم تكن فاء السببيه لا نتحدث عن الشرطين مفهوم هذا لا غير مفهوم قلت الان اصلا لا نذكر هذا الشرط ان تكون الفاء سببيه اصلا لا نذكر هذا الشرط لماذا لانه لان الشرطين اللذين سنتحدث عنهما ماذا ياتيان بعد اثبات الموضع يعني أول ننظر هذه الفاء سببيه أو لا سببيه طيب ننظر في تحقق الشرطين مفهوم لكن لتوضيحه فقط ان حتى ينتبه الطالب انه لا بد ان تكون الفاء سببيه بعدها ننظر في الشرطين الاول هو ماذا آه. ان تسبق بنفي ها نافين ماذا؟ ما حظي؟ الشرط الثاني، الثالث أو الثاني، تسبق ب طلب أو أو هنا نضع أو حتى نقول انه لا يجتمع نافي أو طلب قد يكون بالأمر قد يكون بغير الامر قد يكون بطلب من الأمر ينقسم إلى قسمين. الامر هنا ينقسم الى قسمين امر ما حض وامر غير ما حض فهم الان النفي المحض ما المراد بالنفي المحض هنا نتحدث عن الشرط الاول النفي ماذا؟ ما هو نفي محض إذن هناك نفي غير محض ما هو؟ نفي محض ما قام زيد مثلا ما قام زيد هذا محض او لا؟ محض واضح هذا لكن لو قلت لكم ما ما قام زيد نفيت النفي مثال فقط ما نفيت النفي هل هذا مح هذا صار إثبات أي قام زيد لا هذا مثال فقط وإلا هذا تعمير غير موجود لو قلت لكم ما قام إلا إلا زيد الآن هل نفيت عن زيد القيام أنا أثبتته أثبتته إذا هذا ليس النفي المحضن لماذا لانني نقضت النفي الموجود فيما ب نعم ما قام زيد نفي محض ما قام الا زيد اثبات او نفي اثبات القيام لزيد ارايت اذن هذا ليس نفيا وان كانت ما نفيه لكنها ليست ماذا ليس نفيا محضا هذا اثبات الان واضح طيب الان هذا النفي المحض معناه ان لا ينقض نفيه ان لا ينقض نفيه بإلا أو نحوها ان لا ينقض لا ينقض نفيه ونقض النفي يكون بالاثبات نقض النفي يكون بالاثبات او ان يسبق بطلب أو أن يسبق بطلب الطلب قسمات طلب محظوم يكون بفعل امر اخرج تعال اقبل هلم الى غير ذلك واو ان يكون بواسطه لا يكون بالصيغه الامر هذا الاول يكون بصيغه الامر بالفعل بذاته بصيغه بصيغته فيه الامر تقول اخرج هلم تعال ليقم زيد واضح ليقم هذا أمر وإن كان هو فعل مضارع لكن بالصيغه جاء الامر لكن انظر لو لو قلت لك الا تاتنا الا تاتنا هذا امر او لا امر الا تاتنا هل اتيتنا او هل تاتينا واضح هل تاتينا فنكرمك او اقول لك مثلا هل لك من عمل او هل لك من مال فتعطيه لنا او تعطيه لنا هل لك من مال فتعطيه انظر هل لك هذا استفهام لكن ماذا غرضي منهم الطلب لو قلت لك تقول لولدك فقل لولدك مثلا هل لا أتيت فتراجع دروسك هذا طلب ولكنه بشده بحب تحضير الى غير ذلك من الانواع التي سنراها باذن الله سبحانه وتعالى اذا لا بد ان يسبق بنفي محض او بطلب والطلب كما راينا أقسى امثل على ذلك نشرحه من خلاله ضرب المصنف مثال او لا هذا النفي المحض لا يقضى لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم ها لا يقضى عليهم ها هذه فاء سببية لا؟ يعني بما ان المصنف ذكرها فهي سببيه هكذا نجيب بما ان المصنف ذكرها والمثال في هذا الباب فلا بد انها داخله في تسمية الباب بعد فاء السببيه هل موتهم سبب في القضاء عليهم نعم سبب يقضى يقضي عليه فمات قضى عليه فمات واضح لا يقضى عليهم فيموتوا الان النفي يوجد النفي محضه ولا يوجدنا في معه، لا يقضى عليهم فيموتوا اذا فنقول الفاء سببيه يموت على الضمير على الضمير احسنت لانه نعم لا. اين الان بماذا منصوب ها؟ بماذا منصوب هذا علامة حذف من نصب حذف النون ما الناصب الذي نصبه ما هو نعم ان المضمره وجوبا نقول يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد فاء السببية ونصبه حذف النون من اخره لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة هذا مثال عن النهي اه عفوا النفي زيد الطلب نعم الله اكبر ما شاء الله يا ناق سيري عنقا كسيحا ها آه. إلى الحسين فنستريحة أو فتستريحة آه. سيأتي فتستريحة أو فنستريحة فنستريحة البيت فنستريح يا ناقو ناقة جمع نوق النوق جمع ناقة إيه وناقة الله أكبر الترخيم الترخيم يا ناقه هذا على لغتي من يا محمد على لغتك أو على لغتي ها على لغة من ينتظر أو من لا ينتظر يا ناقه أصلي ما لا Naqatu. هكذا that. Ya naqatu. Ya naqatu. Now, the problem on the other is to kill the qaf. And to kill the name of Allah. Ya naqu. تنتظر to build on the problem. The one who is in the لو قال يا ناقة هكذا يا ناقة هذه على لغة من ينتظر آخره يا ناقة ماذا بعد القاف تاء المضمومه في العصر يا ناقته هكذا العصر فهنا لغتان في التمرخم يا ناقو لغة من لا ينتظر الحرف الأخير يا ناقة لغة من ينتظر التاء التي سيظهر عليها الضم إذا هذا منادى مبني على فرق. سيري إيه. سيري ايه اسرع اسرع يعني يجيب بطريقه السؤال سيري فعل امر مبني على ماذا يا جمال ولا جمال له جمال يفكر ويفكر عبد الرحمن. الله أكبر. معكم سيبويه وأنتم لا تشعرون. وهو في الخلف متواضع. نعم. سيري فعل أمر مبني على حذف النون. تسيرين تسيرين تحذف حرف مضارعة. ويبنى على ما يجزم به المضارع لم تسيري تحتفلتها تصير سيري ها واين الفاعل محمد له محمد بالمرصاد الفعل اين الفاعل سيري <تصفيق> الياء نعم ضمير مم متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل عانقا سرعه أحسن تنفع بمنصوب فسيحا سرعه نعم إلى سليمان سليمان اسم مجرور وجره سليمان منع من الصرف ها ها سليمان ها انه من سليمان مجرور نعم وجره because they... ولماذا why do we use the Al-Safi? It is empty. The world... Is it the Alif of the Nun So we الفاء سببيا نستريح to مضارع the fact of it. We will be able to understand the fact of it. And then the fact of it. What is the fact of الأمر أمر أنواع الأمر أنثى أخرى ثالث عاد الأمر الصريح سيري هذا أمر صريح سيري أمر صريح سبق أن استريح الأمثلة هذا نهي هذا نه بعد أو نس نحن ما زلنا في فئة السببية أمثلة ها إيه لكن بعده في نحن في او لم نحن لم نمثل الا او بعد هنا مثلنا الا السببية السببيه فاء السبب ما عندكم امثله كثيره جدا في القران في القران كثيره جدا أمثلة فاء السببيه نصب المضارع فيها آه ولا تطغوا هذا نهي صريح فيحل تطغوا فيحل ولا تضعوا فيه فيحل إذن قبله ماذا نهي صريح واضح والنهي فيه النفي يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببيه ونصبه نصبه الفتحه الظاهره على اخره مثال اخر لعلي لعلي أبلغ الاسباب ها زيد فاطلع فا الفاء سببية الطالعة في المضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء سببية وجبة مضمرة وجبة نسيت ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره يكفي الأمثلة ننتقل إلى ها أو مثال أو ماذا قال نعم the law is a law. Yes, نفسه law itself is a law. That the law is a law, and that the law is a law, a law or a law. The law is a فقط لا تنهى عن خلق وتاتي مثله لا تنهى هذا نهي واضح هذه فيه النفي عن خلق وتاتي اذن هذه الواو واو المعيه او لا ها هو عن ماذا حتى يظهر معنى واو المعيه عن ماذا ينهى هل ينهى عن اتيان الخلق مطلقا ها نعم ما ماذا ينهى عن الجمع ما قبل الواو وما بعد الواو مفهوم هو ينهى عن معية هذا النهي و لا ينهى عن الخلق فقط لم يقل له لا تاتي الاخلاق الذميمه لا هذا ليس مقصود الشاعر. مقصود الشاعر أنه لا يأتي على الأخلاق الذميمة مع الو... وفي الوقت نفسه ماذا يفعلها؟ لا تأمر بالصلاة وت... وتتركها. لا تأمر بالصلاة وتتركها. فهم؟ يعني هذا تناقض. لهذا ينهى عن معيه هذين الأمرين. لهذا سمي أول ما قبلها مع ما بعدها داخل فيها. في هذا النهي أو النهي. واضح؟ لا تنهى عن خلق وتأتي نقول تنهى فعل مضارع مجزوم مضارع يا رجل مبي مجزوم مزوم بلا بلا نهية وجزمه الفتحة السكون أين هو هذا السكون عندك نظارات اه أنا لا أرى السكون في الهاء لا أرى اه إذن أين في النور حذف حرف العلم حذف حرف العلم لا تنهى اصله هكذا تنهى هذا جزء من الفعل المعتل يحذف حرف العلم لا تنهى والفاعل الفاعل وجوبا او جوازا وجوبا تقديره انت في مضارع انت وهذا لا تنهى عن خلق جار مجروم متعلقان ب تنهى واو الواو وَأَوْلِ مَعْيَةٍ مَبْنِيَةٌ عَلَى الْفَاتْحِي لَا مَحَلَ لَهَا مِنَ الْأَعْرَافِ تَأْتِيَ تَأْتِيَ نَعَمْ كَذَلِهِ صَحِيحٌ مُضَارَةٌ مَنْصُبٌ بِمَاذَا وَأَوْلِ مَعْيَةٍ مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضَارَةٍ وَجُوبَةٍ مَعَ دَوَائِلِ مَعْيَةٍ وَنَصْبُهَا فَتْ وَنَصْبُهَا فَتْ حُضُرَ أَخِي فَتْحَةٌ ااخره واضح ناد مثله الفاعل مستتر وجوبه تقديره انت مثله مفعول به والهاء هاء مضاف مضاف اليه هذا واضح ناد لا تاكل السمكه يا الهي يا كريم قال لا تاكل السمكه وماذا سناكل لا تاكل السمكه وتشرب اللبناء لا تأكل السمكها وتشرب اللبناء من يعرب حسين لا تأكلس لا تأكلس السمك لا تكتب وصلت الرساله ايضا لا تكتب حديثا لا تاكل ماذا نقول اضحى لو اكملت المقوله الاولى احسن مجزوم وجزمه لا ما عندنا حذف اللام صحيح لا تاكل لا تاكل هكذا لا تاكل صحيح لكن لما التقت اللام مع اللام هذه اللام ساكنه هذه اللام ساكنه يتحرك احدهما نعم فتح اعرب تؤذن لا تعرب لا تؤذن لا تؤذن ها انظر لا تأكل, لا تأكل فعل مضارع مجزوم وجزمه سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل الذي هو اللام بحركة التقاء الساكنين ليكسر والفاعل, والفاعل ضمير مستتر وجوب تقدر أنت السمك مأكول في الصحن واضح مع قليل من الخبز منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره الواو واو المعيه مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب تشربي صحيح هذا اه تشرب اللبن ويجوز الكسر نعم ويجوز الرفع واضح في ثلاث اوجه كلها صحيحه بالعربيه وكلها تغير المعنى معها ساشرحها بعد ان المحل الشاهد انه بالنصب وتشرب تشرب فعل مضارع منصب بأن مضمرة وجبة بعد وول معيتي. الفعل مستني وجبة تطرى وأنت اللبن مفعول به منصب أو مشروب منصب مشروبا في كأس أو في الإناء. الآن معنى كلام بنصب تشرب معنى كلام بنصب تشرب منعك أو نهاك عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. فإذا قلت لك لا تأكل سمك وتشرب اللبن فمعناه أنني قلت لك لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن لكن يجوز لو أن تفرق بينه لأن تأكل مثلا السمك هذا تشرب اللبن لم أنهك عن ماذا إلا عن الجمع بينهما مفواضح أم بتى لأن هذه الواو معي تفيد المعي لأني نصبت الفعل بعدها فهو نصب بأنمض مغماطا بعدها وهذا معنى أنني جمعت بينما قبل الواو وما بعدها في النهي أين نهيتك عن الجمع بينهما واضح هذا على روايه النصب أو على قراءه بنصب في المضارع تشرب قلت فيه ثلاث اوجه الوجه الثاني تشرب بالكسر تشربي اي بالجزم لا بالجزم مثله مثل إذا لا تأكل السمكه وتشربي اللبن أي ولا تشربي اللبن فهو معطوف على تأكل فهنا النهي متسلط على الاكل وعلى الشرب لا تاكل السمك ممنوع ولا تشرب السمك ولا تشرب اللبن ممنوع سواء مجموعا او متفرقا فالنهي عنهما في الاثنين واضح؟ بالكسر نعم توي هذه تصبح الواو عاطفه نعم تصبح عاطفه الان بالرفع بالرفع اقول لك لا تاكل السمك وتشرب اللبن تصير الواو استئنافيه وهذا منهي عنه لا تأكل السمك وهذا مباح فواضحنا أي ولك أن تشرب اللبن المنهي عنه هذا فقط أما هذا ونتوقف ثم استئناف كلام جديد أشرب اللبن أي هو مباح لك فواضحنا المراد في قول المصنف هو ماذا بالنص أشربا اللبن زيد ماذا بعد هذا ماذا قال المصنف جزم جزم فان سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم هذا نترك الحديث عنه الى الاسبوع القادم ان شاء الله وفي الغالب ربما يكون الاسبوع القادم مراتب خلينا نواصب حتى لا تعثر فيها في المستقبل والله اعلم واعلم السلام عليكم بقي هناك اشكال نسيته فيما يتعلق الاسبوع الماضي هو اسماعيل او ياسين شكون لك كان هنا يا اسبوع الله في قضيه لام الجحود لا يقضى عليهم عليهم فيموتوا عفوا وما كان الله وما كان الله ليعذبه هو قال ان المصدر المؤول بماذا ما محله من العرب محل ها نعم اللام حرف جر وهذا قول اكثر العلماء ان اللام حرف جر المصدر المؤول من ان وما بعدها متعلق بمحذوف خبر متعلق بمحذوف خبر قلت له ان هذا المعنى لا ليس سائغا نعم ليس سائغا هذا الحق انا لحد الان لم اقتنع بتعلق الخبر الجار المجرور الخبر المحذوف لماذا؟ ما كان الله طبعا هنا الجحود وأصل الجحود هو النفي والأصل معني هو المراد هنا النفي ما كان الجحد يعني لام الجحود التي يسجقها نفي اي لام النفي تأتي لتوكيد النفي السابق الذي قبله هذا في معنى لم الجحود وإن كان الجحود في الأصل هو ماذا؟ الإنكار يعذبهم نقول يعذبهم فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا بعدها بعد, بعد لا اليس كذلك والتقدير لان يعذبهم العلماء حينما يقولون ان ان المضمرة وما بعدها في تاويل المصدر هذا المصدر كيف نؤوله نؤوله بهذا بالفعل الداخل عليه اليس كذلك والتقدير تعذيبهم تعذيبهم هذا التقدير المصدر لان يعذبهم اي لتعذيبهم اي لتعذيبهم وما كان الله لتعذيبهم ويقول ان هذا الجار المجرور متعلقا بالمصدر لو كائن الاصل لكن وجدتهم يقدرون مريدا ما كان الله مريدا تعذيبه وهذا في الحقيقه كون خاص ليس كون عام الكون العام هو كائن هو مستقر هو مستقر وبعضهم قال لا اللام هنا زائدة للتوكيد زائدة للتوكيد هذا مذهب كوفي زائدة للتوكيد والفعل المضارع هذا في اللامه و ويقولون ان الفعل المضارع منصوب بان مضمره بعدها وأنكره وقالوا قالوا هذا ضعيف لانها لا تجد اللام بعد بعد اللام الزائده والله اعلم واعلم ربما في المستقبل يظهر امر اخر مساله البحث شكرا لكم تسلمت يا